بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذه مجموعه اسئله يجيب عليها فضيله الشيخ ابي عبد الله خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى ونفع بعلمه وكان وكان وكان هذا المجلس في الليله الثامنه والعشرين من شهر ربيع الاول لعام الرابع والثلاثين بعد الأربعمائة والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول السائل يقول بعض الإخوة أن, أن علينا أن ندعو فقط إلى المنهج الصحيح ولا نتكلم عن الهزبيين أو الديمقراطيين ويشي ويشيع أن هذا من تدبير الله ويشيع أن هذا من تدبير الله وكل يخدم الدين على حسب ما هو عليه من ظهور الاسلام نرجو النصيحه <تصفيق> بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اتبعوا ده اما بعد فاقول لهذا السائل ان تشكل علي هذا الكلام <تصفيق> كيف يخدم يخدم الدين من قبل اعدائه ليس هذا يعني من التناقض المريب يعني هؤلاء الذين يتبعون الديمقراطيه والحزبيه هل هذا من الاسلام فكيف يخدم الاسلام وهو يخالف الاسلام يعني هل يقال عن الزاني اذا زنا انه بيزناه ويخدم الاسلام لا يقول هذا عاقل فهذا في حق الزنا الذي يعد معصيه نبعت من شهوه وهم يتغافلون عن المعاصي التي نبعت من شبهه يعني يقرون أن الغصاء الذين وقعوا في الشهوات المحرمة من الزنا وشرف الخمر وأكل الربا والصريقة إلى آخره أنهم مخالفوا للإسلام هذا لا يخالف فيه مسلم فضلا على العقل ولكن إذا جاءوا إلى المخالفات التي يقرون تبع من الشبهات لا من الشهوات يتخبطون فهذا الذي يدعو الى الاحزاب ويغر الحزبيه ويصحح الديمقراطيه فعل هذا عن شبهه عن شبهات عندهم فبهذا يحارب الاسلام من حيث ظن انه يخدمه فالاسلام لا ينصر بهذه الشواط ولهذا حذر الله سبحانه من الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ولما قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية كما أخرج هذا البخيري وصن الحديث عائشة رضي الله عنها قال أولئك الذين سمى الله فاحذروهم احذروا أصحاب الشبهات و لذلك نقول لهذا السائل اعلم ان هؤلاء يعني وبال على الاسلام بل هم من اسباب تسليط العدو الكافر على بلد الاسلام فان الكفاره لا يدخلون الى المسلمين الا عن طريق هؤلاء من اصحاب الشبهات فكيف يخدمون الدين بهذا وهم كما ذكرت يفتحون الباب لاعداء الدين بهذه البدع وهذه الشبهات فان اردت ان تدافع عن دينك فمن تمام الدفاع عنه ان تحذر من هؤلاء وان تبين ضلالهم وانحرافهم وشبهاتهم نعم الله تعالى يقول السائل بعض الاقو من طلبه العلم ينهون اخوانهم من توضيحه بضع بدع بعض بعد بعض دعات في الفضائيات للعوام للعوام وغيرهم بحجه ان ذلك يصدهم عن الشر فما التوجيه يعني يقول لهم كما كان يقول السلف من قبل لما يسالوا عن بعض اهل البدع عن المخالفين فكانوا يامرون بالبيان يقول بين امره للناس ولما سال عبد الله ابن احمد اباه الامام احمد رحمه الله اني ارى فلانا يذهب الى فلان الشيعي او المرجئ او فلان فاحذره فقال الامام احمد ان كان يدعو الى البدعه ويخاصم عليها فحذره فهؤلاء من اصحاب القنوات الفضائيه هم دعاه الى البدعه ويؤصلون لها وهم الذين قادوا المسلمين في هذه الفتنه الاخيره وزروهم الى سفك الدماء والى انتهاك الاعراض تحت مسميات براقه خدعوا بها هؤلاء وسقوا سوقا الى ما لا يرضي الله وهم بجهلهم وهؤلاء الاتباع يظنون انهم يتقربون الى الله بالجهاد فلنترك هل نترك المسلمين يوساقون كالنعام خلف هؤلاء الدعاه ابل الواجب علينا ان نبين ان الذين يكتبون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك لعنهم الله ويلعنهم اللاعون الى الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم انا انا التواب الرحيم فالبيان واجب يعني يجب على صاحب الحق ان يبين الحق حتى يهلك من هلك عن بينا وحتى يحيى من حيه عن بينا <تصفيق> <تصفيق> و... والله عز وجل قال ايضا يا ايها الذين امروا لما تقولون ما لا تفعلون كبرماقه عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون وا اهل الكتاب من بني اسرائيل من بني اسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلونه والله ازجر انكر عليهم هذا كان بعضهم يرى بعضا على المنكر ولا ينهاهم فالواجب ان نبين ولكن هذا البيان يعني ينبغي ان يكون بالحكمه والنراعيه احوال الناس يعني ينبغي ان ايش ان نخاطب الناس بالاساليب التي يفهمونها يعني كما قال علي رضي الله عنه ا حدث الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب الله ورسوله وهذا اخرجه البخاري في كتاب العلم من الصحيح فنحن يجب ان نبين للناس ولكن بحكمه وبالاساليب التي نوصل التي نوصل بها هذا الحق هذا الحق اليهم دون ان ينفروا ودون ان نشتت اذهانهم يعني انا تدرج بهم في في البينه وفي العلم لا ناخذ اخذا هكذا يعني لا تاتي الى فلان الذي لا يدري شيئا لا عن عقيده ولا عن سنه ولا يعرف معنى البدعه وتقول له محمد حسان مبتدئ ولاني افهمك اذا قلتها اذا قلت قلت لو هذا مباشره لا يفهم لان من من ابتلاء الله للعباد انه جعل امثال هؤلاء الدعاه ها في اعين الناس من من اهل السنه انهم على السنه هو في الحقيقه دعوات فتنه في حقيقه امرهم دعوات فتنه ودعوات بدعه ودعوات حزبيه ولكن العاب بهذا لا يفقه هذه المعاني فعليك ان تتدرج به حتى لا يفتن ان تبين له الحق بادلتها بالتدريج على قدر ما تستطيع ان تراعي عقول هؤلاء نعم بارك الله فيك والله تعالى اعلم سائل هل عقد التسبيح باليمين يتعلق باب الاذكار بعد الصلوات او يتعلق بالاذكار الصباحي كذلك الذي اظهر هو العموم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيد التسميه بيمينه تم في الحديث الذي اخرجه ابو داوود وغيره من الحديث ايصيره رضي الله عنه فادى النص فأمي على العموم لم يقيد باذكار بعض الصلاه والمعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل وكان يجعل اليمينه للاشياء الشريفه وكما قالت عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في طهوره وترجله وتناول هو في شانه كله فكان يبدا باليمين فلبدا اولى انه يخص اليمين بالذكر اذكر الله عز وجل ولا يستخدم اليسار في هذا ولذلك الحديث يدل على ان هذا كان هديا له في كل الاذكار ليس في ايش في, في بعض بعض الصلوات فقط <تصفيق> يقول السائل هناك اخ يسال هل يجوز له ان يعطي زكاته <تصفيق> لامه الفقيره التي لها ثلاثه اولاد نقول هذه الام يمنا ممن يجم ان تنفق عليها يا الذين اصحاب النفقات فالواجب عليك أن تنفق عليها لا توضيها الذكاء ف هذا اذا كانت تعيش معك وليس لها مال خاص بها ف في هذه الحال وجب وجبت عليك النفقه عليها نعم بارد الله فيك هل من الممكن ان تذكر أن لنا نصوص الوعيد فيما يتعلق بالكذب وحال الكذابين في الدنيا والاخره اممstan يعني هذا مقام احتاج اليه الى وقت ولكن لا باس ان نذكر سريعا بشيء من هذه النصوص نحو حديث ابن مسعود رجل الله عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الكذب يهدي إلى الفجور فما ان الفجوره يهدي الى النار ولا يزال الرجل يكذب ام حتى يكتب عند الله كذابا وكما ايضا قال صلى الله عليه واله وسلم ايه المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان اخرجاه ابو خري وعثمان حديث ابي هريره رضي الله عنه و انما قال الله عز وجل انما يفترى الكذبه الذين لا يؤمنون بايات الله فالاصل في الكذاب انه لا يؤمن بايات الله الا من كان من هذه الامه ليس ان لا لا يستدل بهذه لا على تكفير الكذاب ولكن الكذبه من صفات الكافرين ولكن الكذبه من صفات الكافرين و من صفات المنافقين ام لذلك كان كبيره من الكبائر فمن كذب فقد سقطت عدالته ولا يقبل لا يقبل خبره امر الشك الكاذب على درجات فالذي يكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في اعلى درجات الكذب ثم الكذب على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والكذب على ائمه العلم من الولماء الربانيين الذين اتبعوا الصحابه باحسان الكذب على هؤلاء اشد من غيرهم بلا شك ولهذا لم كان الطاعنين في اهل العلم عليه الصلاه على والخطر العظيم الذين يكذبون على العلماء ويحرفون كلامهم والذين يحرفون كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد يكذبون على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم و يا المقام لا يتسع ولا ايه لا اكثر من هذا في الباب. سائل انت قد ت... تنا أن الشيخ محمد حسان مبتدع هل وضحت بعض الامور التي ابتدعها الله مستن محمد حسان نوهز اولا وليس بعالم هذا من عروب هذه وهو يعني يدعي بلسان مقاله انه على السنه ولكن اقواله ومواقفه تخالف هذا الادعاء ففي الوقت الذي يدعي فيه أنه على السنة يدافع عن رؤوس من أهل البداع ويتحامى في الدفاع عنهم ويوافقهم على بعض أصولهم وينتصر لها ويوافقهم يكفيه او يكفيني الان كمثال لتقرير هذا المعنى الا اذكر مقولته والتي قالها في حق سيد قطب الذي سب طائفه من اصحاب محمد صلى الله عليه واله وسلم ورغم هذا لم تقع في قلب محمد حسان الغيره على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت في قلب الغير على سيد قطب هذا لا يكون الا من صاحب هوا يعني هو يعلم يقينا كما صرح بهذا ان سيد قطب سب معاويه وعمر بن العاص وهند بنت عتبه <تصفيق> وا و اخرين من الصحابه وسب بني اميه باسرها واعتبرهم معاديا للاسلام ولم يعتبر بخلافتهم اسقط خلافته وهو قبل هذا سب ذنورين الخليفه الراشد عثمان رضي الله عنه واسقط خلافته واعتبرها فجوة بين خلافة الشيخين أبي بكر وخلافة علي وكما كان يقول الشيخ الإسلام بن تيمية الحمد لله تعالى كما في الوسطية إن من أنكر خلافة أحد من هؤلاء أي خلفاء الأربعة فهو أضل من حمار أهله ويقول فهذا سيد قد ورغم أن محمد بن حسن يعلم هذه الطوام والضلالات التي عند سيد إذ به يمدحه متحا لا يمدح به أو لم يعني لا يمدح به أحد أحد من إمة الإسلام عبر القرآن السابقة وكأنه إمام متبع فيقول محمد بن حسن في حق سيد قد هذا الرجل الذي قدم قلمه ودمه كي تقوم دولة الاسلام على الارض من جديد. كفر تضليله للشباب وتضليله لامه ان يقدم هذا الرجل على انه هو الذي كان يعمل لاعاده دوله الاسلام وكيف يعيد دوله الاسلام وهو كان من اول المخالفين للاسلام عقيده ومن الناس اروزلون يسبوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الى عقائد فاسده في اغلب كتبه من عقائد الخوارج والمعتزله والاشاعره والصوفيه ويؤصل لهم ويتحامى في الدفاع عن تاصيلاتهم الفاسده بعبارات مهمه كيف يعيد كيف يعيد دوله اي دوله الاسلام هذه دوله دوله البدع ليست ليست دوله الاسلام الصحيحه فاذا هذا الرجل يتحامى في الدفاع عنه دفاعا مستميتا بل ولم يقف عند هذا الحد بل اخذ يكيلوا الاتهامات الباطلة لائمه العلماء في هذا الزمان من الكبار الذين دافعوا عن الاسلام من ضلالات سيد اذ يمتهم هؤلاء العلماء بانهم غلاة في التجريح يطعنون في علماء ويسبهم ويلا يصرح باسماءهم انزل هذا الشريط الذي اشتهر عنه رساله لدغلات التجريح لماذا دفاعنا عن سيد يا ليتو يا ليتو فعل هذا دفاعا عن الصحابه الذي نسبهم سيد قبر وكما تعلمون انه يزيل فعل الشباب هذه الحزبيات وهذه العصبيات وهذه الشعارات الكاذبه بل طبق هذا عمليا ف لما كشفت الفتنه عن وجهها الكالح كان من كان من اوائل من زين هذا الوجه الكالح محمد محمد بن حصام وخرج يقود الشباب في هذه الفتنه في ميدان التحرير ويصف هؤلاء الشباب المخدوعين الذين بعض الذين كان بعضهم من المفتونين الذين يحتاجون الى من ياخذ بايديهم الى الاسلام الصحيح الى الكتاب والسنه اذ به يصفوهم بصفات قد لا تليق الا بالصحابه يقولوا في حقيم هذا الشباب الذكي النقي الطاهر الذي خرج بصدور عاريه عن السلاح الى سلاح الايمان الذين كذا واخذ يمدح في مدح عظيم وهم المساكين اغلبهم جهله وبعضهم معروف انه على على اتجاه على, على, على اتجاه فاسد فكيف يصف هؤلاء بهذا الوصف هذا خداع وتضليل للامه هو يعلم ان خرجوا في امر لا يرضي الله عز وجل مترتب على خروجهم من الفتن والفساد بلا يعلم وين الله الذي نعاني منه حتى الان والعقلاء افاقوا وعرفوا خطوره هذا الخروج الذي يترتب عليه انتهاك الحق الذي يترتب عليه انتهاك المحرمات وسفك الدماء حتى الان ما زالت ما زالت الدماء تسفك ويحمل اوزارها هؤلاء امسار محمد بن حسان ومن كان على شاكلته من دعاة الباطل الذين زيانوا هذا الباطل يحملون هذه الدماء وهذه الأعراض ويسئلون عنها بين يدي إلى يوم القيامة هو من كان معهم من دعاة الباطل <تصفيق> سواء من أدعياء السلفية أو من هذه الأحزاب نهو حزب الإخوان المسلمين ومنع شكلتهم من أصحاب الليبرالية والديمقراطية الذين كلهم خرجوا في بوطقة واحدة قحت مسمى انكر منكر اي منكر هذا وهم اقروا المنكرات في المكان الذي خرجوا فيه لما راوا كتاب الله يرفع بجانب الصليب ها وخرج كل اصحاب النعرات الفاسده تحت مسمى ايش اسقاط الايه الحاكم اسقطه حاكما واتوا خلفا عنه بكل المذاهب الفاسده التي كانت مكبوته خرجوا الان وصاروا مطالبون بحقوقهم المهضومه اه من روافه شيعة ومن ليبراليه ومن اشتراكيه ومن قاديانيه وبهائيه ها الى اخر اصحاب النعرات الفاسده حتى الحداديه خرجوا بعد ما ان كانوا مكبوتين في الزمن السابق هذه الفرقه التي انشا محمود الحداد كما بالغني انه صارت له دعوه الان وصار واعاد اتباعه من جديد في منطقه او في مدينه طنطا وكذلك في الشرقيه فاصحاب البدع واصحاب المذاهب المنحرفه صاروا الان في حريه كامله تحت هذا المسمى الديمقراطي الحريه والذي اقروا هذا الدستور الوضعي الذي ليس من الاسلام بشيء ولا يمثل الاسلام ابدا بل هو في اغلب مواده ماخوذ من مواد الماسونيه العالميه فان الماسونيه ترتكز على الحريه المطلقه هو الذي يدعو الى هذا الدستور الوضعي الحريه المطلقه لكل اصحاب النعارات الفاسده وان لا تفرق على اساس الدين هذه عقيده الماسونيه عقيده الصهاينه التي يجب ان يتركها المسلمون والا تشبهوا بهم هم اتحسنوا على كل هذا يعلم كل هذا وما أ... وما سمعنا له ركزه في انكار هذه المنكرات العظيمه بل هو يباركها ويزينها ويماشى اصحابها ويشاركونه في هذه القنوات الفضائيه ويجالسهم ويمدحهم ولو مدح عظيم في غير سيد قطب منيمه البدعه من الذين وقعوا في الضلالات الواضحه يوضحهم ويمجدهم ويقدمهم للشباب على انهم ايه على انهم دعاة حق امثى امثري المودودي والشعراوي ومن كان على شاكلتهم المودودي الذي كان يمدح الرافضه و... وايه ويجاريهم ها والشعراوي الذي كان يمدح اهل اهل وحده الوجود لا المتصوفه بل كان على انتبعوا الطريق الطريقه البلق البلقدانيه البلقيا دانيه الجزائريه التي قامت على وحده الوجود كما صرح بهذا في شعر الطويل له يقرر فيه عقيده وحده الوجود هذا الشاعراوي والذي كان ايضا يستهزئ كما سمعت هذا باذني من صوته من من يحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في في تحريم ال المساجد على القبور كان يقول عن الذين يحتجون بهذه الاحاديث انهم اغبياء فنقلت ردا عليه فهل كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اغبياء وكان احمد والشافعي ومالك والبخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن المبارك وابن معين وها وشعب واخر ائمه السنه عبر القرون هل كانوا اغبياء لما راوا هذه الاحاديث واحتجوا بها فهو يقول عنه انه امام في التفسير وان ويمدح تفسيره مدحا عاليا ويزينه في عين الشباب فكيف لا يكون على بدعه وهو يزين هذه البدعه ويجر الشباب الشباب اليها جرا ها يعني طبر المقام لا يتسع لمزيد من البيان ومن حب ان يستزيد فليرجع الى كتابي احوي لكتابين لي من الكتاب الاول الكواشف الجريه انا من الفروق بين السلفيه و رد دعوات الحزبيه البدعيه انا من الكتاب الثاني الحدود الفاصله بين اصول منهج السلف الصالح واصول القطبيه الصوريه وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله على محمد والي واسره وصحبه سبحان